يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وتلك حدود الله ومن ودود الله فقد ولم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا, وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحرون وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن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 حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى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 بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات عليكم آيات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 تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له لزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل